بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء واشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد في البداية احييكم بتحيه الإسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بارك اس مع انت جماعه معلتي على 12 اسران على 12 سرس 3 جماد الاول شحن 843 شعه هجريه كمون شعه فبراير وكلت شحن 10 شموتن ميلادي طبغت لي نسده لنا كتاب الأصول الثلاثه وبشرح فضيله الشيخ ال علامه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى كلمه اذا كتاب زياء سلسه مسرات تبن الاصول الثلاثه وشرح زبنا زبنازلو رحمه الله الشيخ ابن عثيمين وامتاز بالبصحه مالتي الرسول صلى الله عليه وسلم اذيا مس بزحم نزه توحيد زياء حزم مسمعو ام بزح شجر كنزرايو معرفه قتل اليوم دا اليوم كفار قريش قتلوا موسينم بزم غنيا تزن مارب سبحان وتعالى كد مكه ناب مدينه تسدد اليه تزازيبوم كد مكه نا مدينه الله عليه وسلم اباخذ له الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى انتيل والهجره الانتقال من بلد الشرك الى بلد الإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجروا قبلنا اذا هجرا زي انت اتركوا شرعا الهجرة من باب فائده مادته لغة تنتقلنا الترك والانتقال حاجه نجر قديفكايو كتكيد نقالقه الصالقه زيء بكونكو عربت خينا هجره لبل مالتي اما هجره تبها الأبشر مالتو الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام كنت الساغاغو كان عدي شركي كفري نبيكت كي نبعت اسلام فزي هجره وعباده فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله اخلاص غيره زهاجر حتى لومت ابو منغو اغاتيمو يعتبر مهاجر ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ثم يدركه الموت لابسره النساء فقد وقع اجره على الله رب سبحانه وتعالى اجر خبول ولما انقدن موتو غنا البلاد الاسلام كيبسحن كله مالتي لذلك زيعه ترغم الشيخ ابن رسيمين في زعبه ال هجرة يثرب لكن اقدم قد من زياء شرح زياء كم تنبيه مالتيو كذا اخراج دل مالتيو زحك زين اسمع قد ما حجي يقول يعني رسول الله صلى الله عليه وسلمنا مدينه مساعى توسي اهل المدينة والمهاجرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى صحابه مهاجريز هاجروا مالتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم كبلهم كله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما ما دعا لله دع الى اخره طبعا الشيخ الباني رحمه الله تعالى كم زي لو يزارب زعبه حديث زيعه العلامه الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله أورد العلامه محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله هذا الحديث في سلسله الضعيفة اذ سلسله بالكتاب ما الشخ الباني فقال عن عبد الله بن محمد بن عائشه رحمه الله فقال لما قدم المدينة أي الرسول صلى الله عليه وسلم جعل النساء والصبيان والول والولائد يقولون طلع البدر علينا من ثنا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع إذ دا ندعو لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سلي تقبلهم حتى نستغيث رفا اقولت كي تترفونيل ضعفه الشيخ الباني قال الشيخ الباني ضعيف له تغيصوا له في السلسله احاديث الضعيفه والموضوعه بالكتابه لا تو اثر والسيف الامه زخه تبزئه قلت لنا نجزى ان شاء الله زخاله يجزى وزها حديث الزياء ابزار كتاب زياء التقسوى سلسله الحديث الضعيفه والموضوعه واثرها السيء في الامه بالملاطي موقظ بغزره اندي نهرنا همشمتين سوسان شمتان تقيسوا وقال رحمه الله الحديث معضل الشخ الباني نز حديث الزياء معضل والمعضل في علم الحديث ان شاء الله كنوسع الزنايه علم الحديث منتى ضعيف كين ومنتى موضوع كين وبالمالطي كما قرنا حديث حسن نفلطه كما قرنا حديث صحيح نفلطه معظم زبال سقط من اسناده ثلاث روات أو أكثر سلسه تم حديث دوري سلسه كابوم عند حر تدمسص نحر زي تتغص اذا حديث معظم نبل مال سلسه وين كاب سلسه بالزح مال وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد ابزاد المعد ابن القيم تقيصواذ حديث مجلد كتاب اصول سلسه قص اثرته سلسله مالتي وهو وهم ظاهر زي عند غبرو تقبلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا ندابلوا تقبلهم مذبحه از وهم حقنا زي بقوله مسيلوم زته وغل رواه مالتي لكن حديث معضل مخان ضعيف مخان لأن ثنيات الوداع انما هي ناحية الشام ابن القيم بيقول سنيات الوداع نابشان غزة الشام ابزيجزي بعد سوريا اردن فلسطين اذا قدم كله شامي بعده بنيو شناخي سنيات الوداع بوتازيا سنيات الوداع زبلوه الرسول صلى الله عليه وسلم سكن مكان دمشق كما يغيروا بالشام ترى يخبلوا من, من الرسول صلى الله عليه وسلم ازيا بوتازيا سنيات الوداع زبلوه جهت الشند انبر اما كايلن ابدا بالزون قال اي مره جسله ضعيف مخانه ازي روازي مالتي طيب حجينا ابتات ترقمنا هجرات منلس الشيخ بن من عثيمين رحمه الله انتهى مالتو الهجرة في اللغة ماخوذه من الهجر وهو الترك بقن قرت اخذناها مالتو كتجدف مالتي هجره مالت كتجدفون احدى نجر واما في الشرع فهي كما قال الشيخ الشيخ مال مالته الشيخ بن عثيمين كما قال الشيخ بالكل الشيخ الباني, ألباني. قالوا انت ينبل نعم احسنت جزاك الله خير يعني تعرفنا يا شيخ نا يزدك محمد بن عبد الوهاب تعريف كما قال الشيخ له لك ناتو جله صاغرو يقرب الله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله محاوله از قبر النبعلون يعني جزاكم الله خيرا بإذن الله يعني ما كنتالكم زله ولله الحمد وجزاكم الله خير الجزاء وأما في الشرع فهي كما قال الشيخ الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام هجره زبال الانتقام انتال قبر مالتي شباب انتقال كل السقاقر كبلد الشرك الذي تقام فيه شعائر الكفر كبلد الشرك شعائر الكفر اعيادنا الكفار اوثان طغوت اذا كله زماله عجسات بلد الكفر ولا تقام فيه شعائر الاسلام شعائر الاسلام لله كالاذان اذان دي الزنو. ابزوو الناس سبحان رب العظيم يعني بزوع حساب بن والله صراحه تساهينوا تشكرنا نبراندو خبيدو شنو نسقدينا انا اوروبا انا امريكا نعيش على نابله كما ذلك فعل تغيير زماتي زولو كنت سبحانه وتعالى زولو إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم نحن مستغيرنا تغيير بزنبناي كابشرك جميرك بالعاتات معاصي كلذي تاثيرا له لذلك رب سبحانه وتعالى يزقت عنا ذله نسب قد افنا مسرب زين التعرب رب سبحانه وتعالى دحرت وقطع رب سبحانه وتعالى ابتيك وقطع ايعلنا ورب سبحانه وتعالى حليم تصوري لكن نحراب زي حتى تنبر اندخ بديننا لكن اذا ابراز بلوزلو ما يصير حق قداي ناين ابرا خبدتي مالتي نا يدوني يا قداي حتى قال يوم لغه دقنا هم يجرونكم معه ها يعني حنتعدد يا زلا بلاد الاسلام وزحات بلاد الاسلام الله الرسول صلى الله عليه وسلم كم <تصفيق> كان مدينه هاجر وقد منى المدينه من صحابه نبلات قد كان مكه المدينه قد من مهجره من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصحا رضوان الله عليهم جميعا ناب بلاد الحبشه هجرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فيها ملك ان فيها ملك نجوس الله وفرق بين ملك وملك ملك ملائكه وملك نجوس مال لا يظلم عنده احد وهو النجاشي رحمه الله ابغيذر رسول الله صلى الله عليه وسلم يرو لكن مسرصس صلى الله عليه وسلم ايتراحبا وابغيذر رسول الله صلى الله عليه وسلم زنبره زي, زي تراحب بحر كوين مسرصس صلى الله عليه وسلم مخضرا منبلو طيب ولا يا شباب مخضره منبلو مالك صحابي كونن وتابعي اي كونن دماني. بل انما ابغيذر رسول الله صلى الله عليه وسلم يرو فالنجاشي اتوانتي بلاد الاسلام اينبرن وصب مدينه ببغورب ببغورب ابته حج كله ابتي مناسباتنا العمره قبله الرسول صلى الله عليه وسلم كرهبون كله ام مكه دعوه قبر لهم نيور لكن ابتو انتي بلاد الاسلام جنائز له الرسول صلى الله عليه وسلم شوفهم تلاقهم زلو بس لمناي فسبحان الله ناب بلاد الحبشه ورسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا زبلوم سنين لمن عدل سلازلهم قبل يوم ذا ديموكراسي زبول وانا الكفار كانوا تنزع النجاشي فانت قاموا بدلي مالتي قبر الله سبحان الله كمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم النبلاء هجروا تسددوا زبولهم الصحابه مع انه بلد الكفر اللي ربته وقتتي لكن بسكن هاي النجاشي ها ملك عادل زبول والرسول الله عليه وسلم حجد ما نحننا باوروبا نسددها اليوم بزي دليل اقربوا اذا هجرنا حبشه ابو سبحان الله اول مقدم بلاد الاسلام زباله يفلتني ابدا اب مكامر كله ازيا مس بزح ككفار قريش النجاه يشكم لهم الرسول صلى الله عليه وسلم طيب ازدم ان شاء الله بيصيح ابو زمه درس الشيخ ابن عثيمين كطورسؤ قلت لا تبتعد مقدم نبلاد الكفار قشخت منلس انت يوفر ابو شرع نزب المالت قالايكن يا ابيلات الكفر كن قمه انت يوتي حكم شرعي ابزي يا جماعه الخير برئته ايكون بل انما بشرع خن كيدالنا رسول صلى الله عليه وسلم كل قال يصومون ان شاء الله دمازي ارستاتزي سيعب قرب ان شاء الله الشيخ بن عثمين كله ناس شروط زماله بشرعي بادله كغربلنا يو باذن الله كل اذان لذلك اذان بده يسمعوا اب اوروبا بده كندي كوروناات نا اوروبا خذ رسميا بالميكروفون قيركا اذان عول كاتز نقول يلا واكبر دليل ابو بسي حمزه موسو والله سبحان الله اذان المنافق نا سبحان الله كندي معناتها تاع اللنزه ازازي خاطر يسمعني كما يقرنانا نزي انكار نغبر ابو خيدوم زرعيوه ازان دي بالله عدبه سبحان الله تقافل كاب صلاه تقافل بلو خالو اذا دابولسي ما شاء الله ديمقراطيه زلو عددي بعبي تاذن ديمقراطيه تزغون ازان دي يفقدولك كما يكرخ خني ناي صلاه تذكير واختصارات اتي يخطب انتى ازان زي يفقدك وين الا ابقل بلاسوتات اب غزاوتي ابستانسا سقد كاتوت ابوط ازل كسي الكبزي مايكروفون مالتي كذلك صلاه الجماعه صلاه الجماعه كمان تخاريهم اب غزاوت بلاسيون كوسو انا حجي سقد دليت قطو كبلو انتوا جايين تصرح كيزو وين انتوا ساعك تصرح عند حريو ايفقد الكن بينما صرح تصرح خامس خايز لك وضحار كفار كبكونوا سبحان الله هل توقعوا عم يقبرنا يعني سجود بانين عبادكم باني دينكم حازلهم افوفكم بلونا اذا رب بعث له تقيسوا القران لو تكفرون كما كفروا فتكونون ايش سواء كنتوا ساعتم زكفروا سي سغا تكونوا تتكفروا ده سيملو اذا يتي دليتنا رب سبحانه وتعالى نو كفر ز رب سبحانه وتعالى خنزلو جاليسوم ودوا بفوتوا مدتي لو تذكرون انت تتغفرون لكم كما فتكونون كفر فتكونون سواء كم كفر عز ما زلو كوفار وتكون يوم زملي بكم فتكونون سواء ما حد منت ابز زعبي ان قر... قر... ق... القران قد يفنسنا نحجز قدفناسي نبي والاعياد كمون عيد والجمعه يوم الجمعه على وجه عام شامل اذا قاني بخن... انت اخذنالو مالتي بحفشو نقولوا شرع الزتقال لقون قال له اما قال شرعي ترى ايلك نتقالي شرعين انت عد الجيب وخقينه تطبقنا ذي الشريعه ذي مو لو شرعه كتب ايتقلين أيت لذلك الشيخ ابن غسيم قال على شكل على عام شامل مخانز تقال لنا شرعك هون قال له قلنا على وجه عام عا على وجه عام شامل ليخرج ما تقام في هذه الشعائر على وجه مخصوص قال له فلي احكام الشريعه يمكن كيف تقول كاخونا اما ملوم وملو شرعي تطبق يمكن فاصل كازيا كنعتذر كنعت بعد دليل اب اوزو امته بعين زرقاء مثلا اب اوروبا سبيت تخطلقه كاتخله هل هذا الشرع ايكونن سبايز تطلق حتى كتفانو تدل اخبخه حدا را يدلين مستبل اب شرعي نقاضينا محكمه اعتق انت يتشكر قاضيري لا اب اوروبا سبيتيل الكل لشروه طيب اذا نمر عز ملكت كمون بارك الله فيكم ابناي ميراس سبيتي كم سبايت ورث كله جيزيت هذا شرع سبحان الله للذكر مثل حظ الانثيين لله رب سبحانه وتعالى سباي كند سبيتي زوجي ودي تبعتكم اني غان سيتي ايكونن كم وين دككم النبي صلى الله عليه وسلم قال لي مروا ابنائكم للصلاه لسبع واضربو عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع دك شو عدت مسكونو دككم سراتكم عززوه دك اثرت عامت انت خوينو. مصلاة أبيوم ثلاثة عامت كبشعات عامت جمركة انت أبي ودحري وقعي ها لاباب أوروبا خت وقعت ها شباب تو واقع حكاية تبغي هو انت يقص الكلام من قد حتى دمصن يقول عاون كبرك تبي لهم كابو حمزبلة انت قولهم كبلو هاي سجدن هاي سجدن نمنتا تجددوا لخا اذا تسعونو زي صغط تسعون زي, زي ديمقراسي كنا له مباشره وديه ولا ود خيب هبى النسقه كربي ويدماني طلعوا كتعبيا تخيلني هبى بعلنا قنابي الك هلزي شرعك ابو كربييكل ابو خب ولادي يفرح كي كيكسس سجد سلازقوله مالتي اذا كل يوشفنوا سبحان الله اي اوروبا ابوزو للديمقراطي ابوزو لفتحي انا يصرح بس نكون قنزب سلازبورم لا يصرح طريحه اقول دا مالف اذا دخلت اللي يعم زلخا ند خر ودخا سلاات بالليل باوروبا حنقت قبري العهد الذي بيننا وبينه الصلاة الصلافه من تركها فقد كفر اذا هني اسفيحز قلص زلخو نمتايو بزحاث سبات بزعبه نا اوروبا ميغاش انتيتي حكم شرعي يحتس للظلم طيب حتى جوان سيتي ابتدى بالغا مباشره هبل نابلو من متى بينه اختفلله عقد ما قدام منذ ازيا تسعونه تغطت قبر نابلكان ديموكراzia فتحي بين كتكومطالو لا عند حري الكام مسا قطمتها تي زوخازنو برو فاجت تطويقلو ولا يطرفن نغنذبو ميلكا صنيحو ما سيوم كالا ايزي تسونو يقبولكا اخيرا يوسدوها بيناحنا طقم ابا اوروبا نوخستو دليو وخستو فاتيو عند حريلا مباشره انا ولي امرها غتبل اي تخلي نفسه بعلى تمرء ابي سلمنا لا لا ينكح الا باذن ولي ولي من ولي امرها ابو عايض غنزو اباه تويتو حوى حوى تويتو حوبا حتى حوا كمان شكر تخويله سو يقدم بوبو بنبدل حوى دحليو بوبو حوى دحليو بدد طرح حوا انزلوا بسن انزي يا جماعه الخير يلنابر نفسنا خنا حسوه نبران خنا ططح الناس نتشرق نضيه اجي صق جماعه يگتم الله ورسله لنا ان اد مزحك زي كوءصا وكبلاد الكفار التي فيها اقليات مسلمه وحدات مسلمين له ازياء خلص بلاد الاسلام يلوم يصوعها الشيخ ابن عثيمين بيقول له زمو حدات مسلمين بلاد الاسلام كغيره اكلوني تتتسد تس.. يرمز خوض الله يقول بلال لا تكون بلاد اسلام بلاد اسلام كنبلا اين خلنا وسبحان الله العظيم تزعابه توحيد سنه وصلاه اذان صلاه الجماعه صلاه الجمعه صلاه العيد اذيت شعائر الاسلام بزع بازي هاي الزربه اي, أي فتح زولو قبل تاديوم ابتنا يصرحنا حقوق العمل مسلك يحلو والك بالنسبه للابز راح حمزلومات وموت قدام هاي الدنيا خاينو بعدي اذان دي سمعوا قالكا زيت ملخه قالكا زيت ملخه ودخا زيت ملكه تقول سقد كتب لهم زيت توهنكه زين دارا قالها سماعه بيوتكم موت مالتي بيوتكم انده حلق موت مالتي رب سبحانه وتعالى خا, خا حس بالكرسمه ناينبسخان نايدق ان سلازونه اذا يتحكي اب اوروبا زلمه مالته اب بلاد الكفر كله بما تقيمه الاقليات المسلمة فيها من شعائر الاسلام اقليات مسلمه اقل شعائر الاسلام كطبقو خولهم مثلا انا بحثت في استانسا وانكاد جماعه سدبلوخه نفك دولكه لكن اب حجار قالي وي حفتي وي سبيته تحجبدله عقريا غنصلين انا اب ساعات الا تقلع لك. زغاب عن فرنسا ترين ابينا كده الديمقراطيه زبلوز زبام ازي خلو قمه ناتو بلاد الاسلام فهي البلاد التي تقام فيها هذه الشعائر على وجه عام وشامل بلاد الاسلام ببلوقن كل شعائر الاسلام كب نق من الى ذله مسد طبق بلاد الاسلام بذي حكم شرع الله زخي جزيره بلاد الاسلام مغاني كل شرع الز تقال الله قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والهجرة فريضه على هذه الأمة من بلد الشرك الى بلد الإسلام اذا هجره زي ادماني انت تقون الله مالتي فرض مغاني لذا امزئ من بلد الشرك بلد كبعجي شركي نعدي اسلمنا مالتي وهي باقيه الى ان تقوم الساعة اذا هجره زيد ما خسب قيامه ابل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا الان تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك ماواهم جهنم وساات مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا زي ابسره النساء رغبه ايه قصري 9 شعات 9 9 طيب هجرة مسداد دينك قتل الكاب كفري كفري نبعث اسلمنا تسدد واجب مخانو انت اي دليل نضر لنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب دليلك صار له مالتي ابسره النساء ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم ملائكاتات انتي قبور مالتي يعني تروحهم وسجوان كله نزوم سبزي اتهم هجره زي قبور ظالمي انفسهم اي ظلموا انفسهم بعدم الهجره مع استطاعتهم مع استطاعتهم لا كهجروا يقول يوم لكن اي هاجروا اي تسددوا كله تالهم تعنالهم قلبتالهم غنزبالهم كله كم اون مسغري فتي قل من جدتات فلطويه اذا اتهم ملائكات قصص من متى كم زيركم زي قالوا في ما كنتم امتى لانركم ابذي بلد الكفر اذا تموت زلخهم قبل كيهجر قالوا كنا مستضعفين في الأرض والله دخوماتنا نرنا عموتات عم يصنعوا ابزن قمت نرنا ذبلد الكفر يقول قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها يعني مريت معي ربسي صبي باكم ديا الم تكن ارض الله واسعه قفح مريت بقفعه فيها لمن تايد ملائكه كمزج أي اين دسسومن اين مسجنهمن يرب فاولائك ماواهم جهنم جهنم كاتويو يملو رب سبحانه وتعالى ات مقاماتهم جهنميل وساءت مصيره حمط اما لسي بلده الكفر تلعتك خفلك مستوم كفار دمك زيخبرولك ابو سبحان الله عذر لنا عندها بالكات شر اخض ضيوع اماتي اذا اتو نقرعتو يملو رب سلمنا الا المستضعفين من الرجال والنساء الا تمدخمت دخمت زنبره عموسات ويد ماني زنبره من الرجال اسبوت والنساء دكانستي والولدان كبونا قلعت كيترفه مالتي لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا يعني من قد يفلتون حيله كالات استطاعه سبب يا ابو اللومن نخاجره افتبر ختات كتوفه اتعدوا خيبس وحقوا خلنا ولا يهتدون سبيلا من قد وون كحبور يكونون بزئه تقيد كابزئه بزئه احرا يدوب تتسكر ازئه يفلطون ازئههم رب سبحانه وتعالى عذر يبوا فهولالك عسى الله أن يعفو عنهم رب سبحانه وتعالى هجرا لذي قبروا بز غبروا غبن رب سبحانه وتعالى عفو كبير لوي دماني غفر لهم مخانو تغيس وكان الله غفو عفو غفور عفوا رب سبحانه وتعالى غفور رحيم نزيعتمك رحملومي نزيعتم مغفرخه بيبل لو اذا ايا زي ادماني انتي ترد انا انزي هجرا زي واجب مخانو مالتي الشيخ ابن عثيمين حتى بالرغره تريف الله طبعا تا وقت تاكل لا تفيزه أه... انتاي بالشيخ بن غسيم رحمه الله تعالى في هذه الايه دليل على أن هؤلاء الذين لم يهاجروا مع قدرتهم على الهجره ان الملائكه توفاهم اذا اذا انتاي دليل تبنا انتاي مرتعه تبنات اللي ما لاتي زي هاجروا سي ملائكه ابتي بلاد الكفر كله تمصو فتوفه هما عن روحن كتوسدان مالتي مس ملك الموت ملائكه له اعوان زي اتو من مزقوه يعني تجزصو مالتي ويدماني تغنحهم منتا خم زيغلكم الا تغنحهم سلازي حجروا ويدما سلازي تسددوا نابلا الاسلام وتقول لهم الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها يعني مريت سني بقف حصي باكو مريت غفح تسددوا لومه اظن ما له العاجزون عن الهجرة من المستضعفين فقد عفا الله عنهم لعجزهم عن الهجرة ولا يكلف الله نفسا الا وسعها اما توم ضخمت زينبورم كلات زينبورم رب سبحانه وتعالى قال سلا زيبلم يعني كم حرم مخانو ورب سبحانه وتعالى نزال نفس زي, زي تقولوا ايكلفان لا يكلف الله نفسا الا وسعها اكتفي بهذا القدر ان شاء الله حتى سعب قر الدرس كانه دليل هجره واج مخانو بدحرزونه الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى ناب بلاد الكفر قيش قيش كان ختملش مالتي انتيتي فردي ناتو اب شرعي كطون ابعد كفار كفي اني نبلكا قد قمت ابشرعي انتي وفرجين زبل از يوسف يحزخنا اا جلى زاغرو بدليلنا شرعي اقرب له وان شاء الله زي درس بقصاله ان كاتاتلو اكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا والله تعالى اعلم هذا وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته